اعطاني الله بصري وابتلاني بفقده اللهم رضيت بقضائك وقدرك يقال يا فلان مات ابنك قال انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها مات ابوك ماتت امك مات اخوك ماتت اختك مات حبيبك قال رضيت بالله انا لله وانا اليه التوفيق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 أنت الذي كنت تذهب وتأتي وأنت الذي تصول وتجول وأنت الذي كان عندك البال والغنى يوم أنت فقير هكذا يفعل بك ربك يقول نعم ونعمت عيني ورضيت بما كتب لي ربي المال مال الله فإن أعطاني رضيت بالله وإن أخذه مني فلا اعتراض على قضاء الله يقال هذا السكر قد أخذ قدمك ما نقطعها يقول رضيت بالله أحتسب الثواب عند الله توفيق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 إنا لله وإنا إليه راجعون تكون مع الله في جميع أحوالك فإذا أعطاك الله الخير وبسط لك من النعمه نظرت إلى نعمة يدخل الرجل على أهله وولده وزوجه فيقول يا رب كنت وحيدا فسترتني واعطيتني زوجة وعف بها فرجي واحصن بها فرجي يا رب لك الحمد ثم أعطيتني زوجة مؤمنه تصبرني وتذكرني بك يا رب لك الحمد ثم اعطيتني زوجة في عافيه يا رب لك الحمد ثم اعطيتني اولادا وأردت أن يبقى عقبي ولم تقطع لي عقب يا رب لك الحمد ثم اعطيتني ذكورا واناثا يا رب لك الحمد فلا يزال ينظر أن تعيش مع الله الا تكون مع الغافلين الا تلهو مع اللاهين الموفق هو الذي وفق في سيرته وسريرته والموفق في قلبه الذي امتلأ بالله عز وجل وامتلأ بما عند الله لا يغتر بشيء حاله كله مع الله ولذلك في قصص الأنبياء الذين قص الله اخبارهم كيف ذلوا لربهم واستكاروا وتضرعوا لله وما اغتروا وما ضيعوا الأمانات وما خانوا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني حميد